أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد إلى يوسفي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسسي قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي بضاعة المزجات محتاجة إلى سماح من كريم وفيه بضاعة المزجات محتاجه الى سماح من كريم وفيه اشكو الى الله كما قد شكا اولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وانت الذي وترى موقفي فقد اتى المسكين مستنطرا جودك فر الحمد لله واطفي فقد المسكين مستنطرا جودك فر الحمد لله واطفي قد شكا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 بسني الضر وأنت بس الذي تعلم حالي وترى موقفين